استمع إلى التعليمات وأعدها وتأمل معانيها مستعينا بالصور ولون الكلمة الصحيحة كما في المثال اقرأ اقرأي كرر كرري قولي, قولي قل أجب أجيبي